نُعذُبُ لَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ عِقَابًا أَلِيمًا وَٱسْتَطْعَمُوا۟ فَكَادَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ يَسْجُرُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ